الثورية صنة نقصان اللي هي قابل الجمال اللي هي النقصان وذلك الثالث كوم الشيء متعلق المده أو متعلق المده وعايز يوصفه بالإيه بالعسل يبقى برده جده لكن كومه متعلق بالدم جيم ام بي مناسب للطب وده هو هو اللي هو النفر عن ضد الطب او كمان والمقابل تقول ايه النقصان او ماك وصابع النقص بيقول ايه اذا ان اسلام ضائع يقيمه ايمان باطل يكملهم إحسان شهودين نحن واحد يكون كنا بيدل على الحقيقة الإيمانية في القلب بتدل على هذا حسن الظاهر للسلام من الجوانب على هذا الحسن سواء لا تستقع على الإيمان الرابط الأصفهاني بيقول الاحسان فعل ما ينبغي فعله من المعروف لو فعل بقى يا فعله بين احسن نفسه والى ربه احسن الى نفسه, وإلى نفسه وإلى أحسن إلى الناس. بيقول انه هو سرب انما السلام فسر هذه الحقيقه بقوله ان تعبدوا الله كنك قرص المعايره لك بتقوته النفس نوع من انواع المراقبه واذا علت المراقبه اعطى هذا النوع العالي من الاحسان الكان من درجات الاحسان عند مين الامام ترى يا جماعه كده الله تعالى في مجال السلكين بيقول الاحسان على ثلاث درجات الدرجه الاولى الاحسان في القصد بتعليمه علما واجرامه عزما وتصفيه حالا يعني ايه ثم فقص الحساب الخاص ده يعني في الايه في الله واجه هو يتعلم يبقى ينتقل علم ولا يقترب من آفاته ولا يحاول تنقية هذا العلم يبقى عندما يتكلم أو يتعلم ويتعلم الحديث الصحيح النافع بالفهم الصحيح علشان يبقى دل على الخير ويبقى له الأجل هذه الدلقة يبقى يهد علم وبعدين ويجدد منه إظامه أسمي هو لا يتعلم هذا العلم ليذيعه أو ليعلمه الناس إنه يتعلم بالعلم يتفهم به الله وصح اعتقاده وعمله وعبادته ومن بركتها العلم بعد ذلك انه يفضل منه ويعلم منه الناس لذلك كان بعض من السلف آآ بيوجد الجلوس بين ذلك المعلماء لطلب العلمي وإحسان النية يطلب يعلمه العالم ليختني أفضل ما يسمع من كتب ويقرأ أفضل ما يختني ويكتب أفضل ما يقرأ ويحفظ أفضل ما يكتب ويتكلم بأحسن ما يحفظ فالتصفية دي هي العزم على أن يتلل نفسه لطلب العلش. والذل هنا في طلب العلم هو الرفع يوفر الله الذين أؤمنوا منكم والذين أؤمنوا في المدرجة كمان وتصفيته حالا لأنه ممكن. من هنا خالق بعض وقال لا تقل كل ما تسمع ولا تسمع كل ما يقال بل هناك من العلم ما لا يستطيع الإنسان أحياناً أن يخبر من الناس قال أن موسى صلى الله عليه وسلم إنك لسا محدد القاضي الكديثة لا يبغى تهمه إلا كانت مقظيمين في الناس فنبه ينتخي الكلمات من الممكن أن يتكلم بكلمات يختم بها المستجم الكلمات النات لا ترحب فيه كلمات في اللغة العربية أحيانا يبقى صعب على الإنسان نفهمها إلا إذا في السرط كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما هنبت الربي ما يقتل عبطا أولي إلا أكلة الخضر أكلت حتى أكل إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس وفرطت وبالت لما النبع السلم سيئة إن أخذ ما أخذ عليكم ما يفتح من ظهرة المنيا يا رسول الله أو يأتي الخيل لا إن مما ذكر ما إن مما لنبت ربيع ما يفتل حبطاً أو يولد إلا الخضر أكلت, أكلت حتى إذا ابتدت خاصيتها سنقلت عين الشمس وفلطت وبانها لما نيجي مثلاً للوزية دي ممكن حد يكون هل النغة العربية أصبحت في الناس برجة دي كانوا أي نوع من الكلمات أو أي تعبير من التأبيرات ولا علشان اللسان أصبح أطرب للعجمة بقى هذا الكلام صح فإنما سيكون يتكلموا كانوا فهموا لكن إحنا محتاجين إن إحنا آآ, آآ نفهموا لنا إن منا يوم يعني في شهر ربيع بتخضر الأرض الأشجار تأتي الثمار تستجر الأرض فمما ينبت في شهر الربيع نوع من أنواع المرأة هذه المرأة بعضهم قال الحندقون النبدة طعمه جذيب لكن الكفر منه بتعمل انتفاه إن مما ينبطوا ربيع وهدى ما ربيعهم ضمن الخير الكتير الفهيمة لما تأكل تستلس وتستطعن فتغطا تأكل وتأكل وتأكل, وتأكل, وتأكل وتأكل وتأملش النفسها حساب فتنتفخ فإما أنت نفاجر أو تطارب للفجار أشرفت على هلاك ليه لأنها ما أبنطش النفسها حساب إلا آكلة الخضر في حيوان واعي فاهم ما أقدر المسألة اتعاص قبل كده فبيأكل بقدر إلا آكلة الخضر آكلت لما تحس إن المعدة بقى فيها شيء حتى إذا امتدت خاصرتها كل شوية تأمل لها عملية فرد وميناء كده تشوف مطنعة فيها ولا تقرد دقوم لأن تبس شيء تقوم بعدها على الأحل وتبص للشمس وتقعد تشترك من غاية المسائل تتضم وتنزل وجهها تبدأ تعود الأجل تاني بقدر المعين تشوف لما نقوم بسلام هذا المنتهي بهذه الكيفية للبيئة لا كلمه سلام قول بعين على الديه تاع وكمان ضرب النتان ليه في الديه ايه كانوا ثم قال وانها ما قادر حل شفا ايه الايه فين ونعم صاحب المسلم لمن افجر يا اخي ليه وان لمثل الذي ياخذ كمثل الذي يهمل ولا ولي جابوا ما يصح ده ايه يا اما ممكن واحد يقول ابصوا شويه حاجات من باختصار الكلام العربي والجد زي الشاعر اللي حب يوصف يعني حاليته هو يشبع بال الوهج والشجر اللي في الخليج بتشرق ارقوم فتام المخرب كالحرب الصلب وان كيف تزوق في نهايه واحد حفظوت المنثيه وتفشل في في فن جاينا يا كانش يكون ضروبه في العين دي كله ا طبعا المرضي اللي هو اللي بتسمع تعسر في زي الحاله دي محتاج كل قصد بيخلي الانسان يصح قلبه والنيه فيه وكمان العزم الذهنيه في طلب الكتابه والعمل وتعلمه كمان تصفيهه حال درجه ايه يبقى دي اول مرتبه من مراتب الايه الاحسان اقدرك الاختيار في الاحوال وهو ان تراعيها غيرتان وقت صغراها طقس موسم يعني يعني بيقول الحل نفسه لا يبقى فيه تغير الله لا أحد أطيام من الله. من حجل ذلك حرمت فواحشة طفرة من رمضة. الحال دا لابد تنتابق حال غيره على الدين. وعلى الشر وعلى الأوامن. فعلا للأوامن مجتب آمن لنواه. ايه ما يخديني؟ هتحدى لأني مجدين غيره. أحياناً أبقى أشتاء للمعصية وأشتهيها وأتمنى الوفوع فيها ويبقى المعنى من اكترافها غيرة أن يران الله تعالى حالي ثنى ثم من الذي يران على الدين إلا بدران ثم إذا رأت غيرك فتأثن بك في المعصية ثم لا تشمت الأعداء بك كذا أنا في حال لاهب إنه في الحالة دي ها يضر على المعصية برنا السحاب ها هي يستخدم ليه بجيبه رقب كلامك من الجوزة لما كانوا يقوني وعين كان أحبب مجلسه هو بالمئة ألف المئتين ألف فالناس يتستقيم وتسمع كلامك فقالوا لو الناس إلى الإحسان إلى المماريخ فإنهم سيستجيبون لك الشيخ وعده هيهات طبعا الجمع ثم بعد ذلك جاءت جمعه فقام وتكلمت الناس بالاحسان والادب وما شبابه فقام الناس إلى ممالكهم وأقربوهم وأعتكوهم وحرروهم وكان من جملة من تحرر هذا المنوك فجاء يشكل ابن الزوزي ويعتب عليه أخرت الكلام ليه قال يا ابن أيه لم يكن عندي مملوك سأرثقه ولم املك المال لاشتري مملوكا سارثقه فلما ملكت واعتقته قمت فكان الناس في فضلاته اذا كان منه ايه ان انا ما اقدرش اقول حاجه الا اذا انا كنت عند ذلك الفعل مؤثر أكثر الدورة الثالثة الإحسان في الوقت وهو إلا تزايد المشاهدة أبدا يعني أنت مستشعر أنك طرد لا يعدش يمنع الفراغ الموجود اللي انت خليه مخصوص لإحساسك في المشاهد فأنت ترى في في فعلك في نفسك في عملك في عبادتك في كل أحوالك يبقى لا تتعلق الهمة بغير الله رب العالم هنا بيّن فيروزة دادي فرح بين الحسنة والإحسنة فلقول الحسنة بيعطّوا لها عن كل ما يرسوله من نعمة تنال الإنسان في نفسه وباناً إليه واحد قال أقول سبحانه وإن تصبهم حسنة يقولوا هادج من عند الله هم أعرفين ان الانسان ملو يبقى كان كل نعمه بتوصل ليك في نفسك او بدنك وقال تبقى عارف ان دي ايه ملو الاحسان يعني الانعام على الانسان ما قلنا او الاحسان في الفعل والقول وليده قال عليه رضا الله تعالى عنه الناس وابناء ما يحسنون يعني ايه الفئن انت بتعمله بتنسك انه الناس بتنسك انت ابنين لكن ما بينسوش انت بتعمل ايه الناس ابناء ما يحسنون يعني مجزوجون إلى أعمالهم من الأفعال العسل العلاقة بين الأمرين الواضحة لأن ما نحسن إلى نفسه بإخلاص التوحيد والإبادة أو إلى غيره بالقول والفعل فإن ذلك يسمن له الحسنة وما من معاني الهسنة التوهيد والثمرة التوهيد الجنة قال تعالى الجزاء الحساني الهسان يعني جزاء موحد الجنة من معانيها أيضا النصر والعنية كما في قوله تعالى انتم تصرف حسنة <تزور> فثمره الاحسان مشاكله بقوله تعالى وانفقوا في سبيل الله ولا تجعلوا ايديكم الى عنقكم ولا تحكموا بالباطل ان احسن الله لكم طريق من معينها طول معروف بفعل الخيران من جاء فله عشر من ثالث من هذا الطبح أن هناك علاقة بين الإحسان و بين الحزن منزلة الإحسان أعلى منازل الإيمان وهي من منازل إياك نعبد وإياك نستاهي. I يبقى انحسنتم احسنتم لانفسكم و انت ساكنوا بقى في الدائره الاولى الى الفروكسي لمادتي الله سبحانه وتعالى يريد منك اخلاصا في كل شيء حتى في نفسك ودي سلام لما ااا طعم ان طعم نعم سلام طعم الاستئذان السلام عمر بين انه تتولو ولو الكم كان من جمله الامر بالتقيم عبد الله بن ابي سلم الله يا سيدنا رضي الله الفعالى عدوه وشفع يا عبد الله بن بيسر كفت يا رسول الله افضل منه وشفت الله الله قال يا رسول الله أحسن إليه وعفوه أنا رضي الله ان امها هذا كانه بتروني وسوبريم وكان بتحملني وتمشيني الحمد لله رب العالمين اسمعوا قولوا كمان كانت ام في كلام اسمع سواء في رباعه سواء في حمل الموضوع ان ابو الصلاح استعد يشترك وقبل منه أي مضم ما يدل جاء عبد الله بصر فإنما صلنا رضعينه لما قبل كلامه فسامح لكن المنزل صلح عتب على أصلي. وقال أما كان فيه كمرة المشيئ إذا لأني أردت من ذلك الكلب فقام إليه يا رسول الله أولى أولا سيدين أي حركة هنا شهر غمزة وشهر غمزة فقال ابن أشهد صلى كان النبي أن تكون أولا ساق المراقبه حتى في الايه قائله العين انا بيبص لك وعيني بصرا عندي شكل ايه كان له في الحاله دي قرار صار القرابه سميها قرابه للكم فراجع اشرف باقي ولذلك لما سيدنا عمر جاء الراجل بيقول له تيجي من يعرفك يا خواجه كده ان شيء قالها له قال انا انت جارك هل أقرب منه الذي يعرف مدخل المخرجين؟ هل رافقته في السفر الذي فيه أو منه جعب أخلاق رجال؟ هل عملتهم بالدنار الذي يصر الناس؟ قال لعنك رأيته يمكرها في المسكة في فارهت الجو اا ما سالك ابن ابي الذي قد كتب له هذا حسن قال يا ابو ريره كن ورعا تكن اعلى الناس وكن قانعا تكن اشكر الناس واحب للناس ما تجب لنفسك تكن منهم واحسن الزواج امر كان لدى المسلمه واقل الضرر ان كان الضرر واحد يولد الضرر يبقى على خطر الزواج الدائره الرابعه لله هي اوسع من سابقاتها تظن المجتمع الذي تعيش فيه كل الإحسان هنا بيصف على الجانب الضعيف في المجتمع المجتمع كله مش محتاجه إنما المحتاجه من الميتام المساكين المحتاج يبقى بذلك يوهر هنا الإحسان جانب في أصحاب الحاجة أما المستعلم أنت مما أزنت إليه ما تزعرش على الشاشة والميزال ما بيخبرجاكش لأنه تحصل حاصل لكن مسح الدرعة عن اليتين ومسح على رأسك وعنطاق المسكين والسابق والمستبيل دولة عادة مهمومة وليد قناه ربنا سبحانه اقول الله على كل شيء ومن الوالدين احسانا ومن الجار ها؟ من اليتامى المساكين والجيران والفقر والجيران جيران الجوار والصالحين اللي محتاجينها الاداره الخامسه وهي الاوسع فاكهتين ثانيه تشمل الاحسان الى المخالفين في العقيده ازاي بالصبر والعفو هذا هو الاساس سيدنا عقيم في ثقته دعنا دعنا ما سي يحبون هنا الكلمة عن مواضيع ورسو حكم مما ذكره ده ولا كزان تطلب على خائنة منهم يعني وش إنه ولا تقوله كذل لا يا إلا قليلا منهم فأخو عنهم واصفح إن الله يهمه سكآل ورسل ممكن نضيف إلى هذه الدوائل اللي ذكروها دائرة سادسة وهي دائرة الحيرة بكل ما فيها من نبات أو عيوان أو جماد الله تعالى يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصراحها ونعوه خلفاً ونطمعاً إن رحمه الله خليه إلى المحسنين النباح <تسجنب> والسلام من المذكر الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء إذا ختلتم بحسنوا الكتنة إذا اللي بحكم بحسنوا الزباحة ولا يرحبكم نبيهتهم ولا يرحبكم شكرة كان ده الإحسان إلى المذكوح وأيضا النباح أو تقطع أشجاره أو شيء كياب تهدم بيوت ولذلك كان بعض السنة كان يجلس إلى جدار جاري في ظل فلما استدال منه امتنى عجبه فقال لهم لنا أحد الودي بنا أسألك شيء خايح أتدري مريبة كل جاء كل قرض جرى نفر فرأت من جاءت امرأة إلى إمام فقالت يا إمام أي شغلتها ايه بيتريزيل بالمرسى وبتسمع الاشياء ده عم تاكل بقى بينما انزل ذات ليله اذن قطع النور الضوء اللي كان شغال الزيت كله صار مطفح فطرنا البيت قافله طبعا ولا اشياء بتاعه فهي استغلت النور اللي هو دخل معه عندها منه وقعدت تبزب شوية فيه قال الحرب أنت تصدقي احتياطاً يا حبي ورأت هذه المنازل محسنية ولذلك الصحابة قالوا كل ما ندأ تسعة فخافت بكل في لكن في زمن الفتن الناس تختحب تسع عشر الحرام لعلهم يصيبوا فيه الحلق إلا الله رحمه الله وقليل معه لذلك لا بد أن يتعلم العبد هذا البدء للإحسان لربه وإلاه لأقاربه ومجتمعي حتى للمخالفين بل للحيوان، النبات، والجماعة فمن هذا الأدب إننا وصلناها أن تتخذ مجالس يعني ما يبقى هكذا كوبة دافة حمار أو بل أو شيء لا ينبغي أن يجعل أمركب لأنه كانت النازل عليها إن كان في علا كعلة بلاغ النبى على ويوم النحر لكي بعد النحر لو النبى صالي نزل حاجة يشوف لتبنير الحق أما بعد ذلك فالأمرك أن تبتغل مقاعد هذه الأيوانات بها هذه الرحمة بسطها ربنا سبحانه والعباد بينما ينعظموها وهذا من أعلى مراتب الإحسان ما يدين الإحسان كمجاءة القرآن من أعمل ما يدين أولا مواجهة من المات بالصبر عليهم يعني من إنسان يصاب بالنصير أو يبتلأ بكريم أو ينتهل بشيء من هذا قال ربي سبحانه واصبر فإن الله لا يبقى رواجه ورواحسين إذا الصبر بالحالة دي إنما هو مؤدى للحسن. من أراد أن ينال أجر الصبر فليكن في الملمان صابر إن وجلناه صابر لا ملعب إنه أول ثانيا أداء الديا لولي القتيل فمن روى الى ومكث فيه شيء فقد تجاه غير معروف واداء اليه احسان ذلك تخفيفا مع القدره اذا كانت المساله ايه لا بد جن يكون اعظم من حدودها الكامله وعامله ان قال لكم نساء ما يمتثلن هنا وتدعونها ايه بريقه واتعوهن على موسى قدم وعلى موسى قدامها تعمل المعروف حقا على, على وقال سبحانه الطلاق مرتان ليساكم بمعروف او تسريحا بيحسان والاحسان هنا الا يشترط شرطا يفسد عليه حق الله تعالى وحق المرض رابعا في الحرب والجهاد الله تعالى والذين جعلوا فينا لنعدي أن نروا سبولنا وإن الله لنعلم ونسرين مجاعدة النفس بكظم الآيب ومعاربة الشر وكبح شعور الانتقام وهذا من التشير إلى الآية الذين رفكونا في السمال والضراء والقافين الغيب والقافين عن الناس والله من يبرو المؤسرين هذا كل من فعل أهل الإنسان قالوا أيضا بالحوار الفتن أو التواصل الثقار بمعنى في قوله تعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطانة انزروا ليه يعني لما تلاقي كلمة لله عليك أن تقولها فلا تكتبها التحرق بين المسلمين وآل الكتاب وقالوا تعالوا لا تجدون آل التي هي أحسن إلا الذين أطلقوا منهم الخصومة والخلافات لم يكن من أخلوق لا خصومة لا تبالك فيها الحصومة وعندما تستوي الحسنة والسيئة ادفع بلنة هي أحسن فإذا جلد من نترة في له أداوة في كل شكل في معاملة اليتام أو ضعفة قال ربنا سبحانه ولا تفرم من اليتام إلا بلة هي حتى يغأ شدة الله يعني حتى يغأ شدة وقال جدئة هي أحسن لكن هنا مرحلة الضعف وهذه ينبغي أن يعحمه الناس و ليس مبذل فيما بعد أن يقول له ذلك إنما هو يؤكد على مرحلة الضعف لأن مرحلة قوة بقول ربنا سبحانه في قصة قارون وأحسن كما أحسن الله هو إليه وقال سبحانه وأن تكر في سبيل الله ولا تكر في أيديكم من التعليفة وأحسنه إلا هو أحسن المسلم يبقى كانت بيشمل الفرق بيشمل المجتمع دولة. بيشمل الحياة كلها الإحسان دخل في كل شكل هناك طبعا آيات كثيرة وردت في ذكر الإحسان نذكر منها الإحسان أولا في صفات الله تعالى كما قال صدمة الله ومن أعثر من الله صغرة ونحن آمنون وقال جندكم أفحكم الجاهلية يبغون وما تحسن لله حكمة لقوم يوكنون وقال الذي أحسن كل شيء خلق وبدأ خبر الإنسان من فيه وقال ولا تجادل أهل الكتاب إلى ذلك أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي تنزل إلينا وأنزل إليكم وإلى ونحن واحد ورحم الله مسلمين هذا ندفعنا إلى الكلام عن عقبة الإحسان المحصف معه معية الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم منسلون والذين جاهدوا فينا أنه ينرزونا من الله إلا مع المحسنين جزائر حسن في كنيا والأخرى وإذ قلت غلوا هذه القرية تقول منها حالة شئة ربدة وادقولوا الماء السجدة وقولوا حطة نغفر لكم قضاياكم وسنزيد المحسنين بلى من أسلم وجعوا الله فَلَوْ أَجْرُوْهُ مِدَ رَبِّهِ وَلَا خَرْفٌ عَلَيْهِهُ مُلْهُمْ يَحْزَنُهُ لما إثبت يوسف قالوا قالوا وَإِنَّكَ الْأَنْجَ قال أنا يوسف وهذا أخي قَدِمَنَّ الله عَلَيْنَا إِنَّهُ مَا يَتَجْنَ أَصْبِكَ فَإِنَّ اللَّهُ عَلَى رَجُّهُ عَلَى رَجُّهُ أيضاً إنك أحاديث وردت أعلى من حديث الإحسان تعبد الله فأنك تراه فإن كتبت تراه فإنه يرى في حديث أحد الله وعند الله تعالى هم أقبل أجلون إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبيرك على الجهاد والهجرة أبتل الأجر من الله قال عن والديك احد الحي قال انا ذلك يا قال فكتب الاجر من الله قال نعم قال صرف الى والديك فاحسن صله تام اذا جاء على الاحسان الى والديه ايضا قاعدين مساله فضي اذا اسلم العقد فحسن إسلام يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها تنحملها بإذن وكان بعد ذلك ارتصاص الحسنة بعشر حسنة ثاليا إلى سقوة محمد والسيئة مثلها إلا التجامبه. ففي ثمرة لحماية المجتمع من خراب أهلاك وقايته من الآثان أيضا المحسن زي ما قمنا يكون في معية الله تعالى ليتسب الإحسان لمحبته لله إذا أحب الله تعالى الأب جعله معروبا بين الناس وألقى محبته في قلوب الخلق إن الله تعالى إذا حب عبداً ندى في السماء يا جبريل إن يحب كلاماً فأحبه ويحبه جبريل ثم يناجمهم في الملائكة إن الله تعالى يحبه في الخوف ويوضع له القبول في الأرض فيمكن الله تعالى له يقول قريباً مهنة الله مبشر بحيري الدنيا والأكرة الفركة في العمر والمال الخشية من الجليل سبحانه وتعالى زاعدت الضعفاء المرضى المساكين نشاهد انه هذا ما تيسر في حديث سبريل ان شاء الله نبدأ فيه باب الذي يليم وهو تعلق بست مسائل في الدين <سؤال> الله تعالى أن يرشوا على فزورنا وإياكم الحق المبين وأنا أجل عليكم من المسنين وصلى الله وسلم ومبارك على عبيل الحبيب